الخامس والثلاثون منها حديث الشفاعه يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدن منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم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 نهر الحياة الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له في هذين الحديثين من عظمة رب العالمين أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأن الله يوم القيامة مالك يوم الدين لا يجرؤ أحد يومئذ أن يتقدم بشيء ولا أن يتكلم بشيء إلا إذا رضي له الرحمن وأذن له عز وجل والشفاعة في اللغة الوسيلة والطلب وفي العرف سؤال الخير للغير والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز وحقيقتها أن الله بنطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه من النبيين والملائكة والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارا لكرامة الشافعين عنده وإظهارا لمكانة التوحيد ورحمة بالمشفوع لهم ولا تصح الشفاء عند الله وربنا عظيم لا تصح الشفاء عنده إلا بشرطين الأول اذن الله تعالى للشافع أن يشفع وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذن من ربه ويؤذن له ويسجد تحت العرش ويسأل ربه ويقول له ربه اشفع تشفع رواه البخاري ومسلم ثانيا رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه إذا الإذن للشافع والرضا في المشفوع أن يشفع فيه وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا في المشفوع له لا بد أن يأذن عز وجل أيضا وهذان الشرطان مجملان في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقد دلت النصوص على أن الله لا يرضى أن يشفع لا يرضى أن يشفع عنده إلا في أهل التوحيد لما ثبت في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة زاد في رواية فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا هذا موضع الشاهد فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري ومسلم والزيادة لمسلم وقد قال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن أبي طالب فهي شفاعة خاصة به وحده حتى لو قال واحد طيب أبو طالب من أهل النار وليس ممن شهد بالتوحيد وقد صرح لئما المحققون بتواتر أحاديث الشفاعة وهي مشتهرة في كتب الصحاح والمسانيد وتنقسم الشفاعة من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد إلى قسمين مردودة وهي ما فقدت, أحد ما فقدت شرطا من الشرطين السابقين أو كليهما ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع من الشفاعة وهي اولا الشفاعة العظمى أن يقضي الله سبحانه وتعالى في أهل الموقف وهي المقام المحمود وهذه الشفاعة مختصة بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل عليهم صلوات الله أجمعين وهي التي دل عليها الحديث الأول من أحاديث المجموع الأربعين وفيه فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى وفي رواية فانطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم قد استحقوا دخول النار الا يدخلها رابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات ناس من أهل الجنة خامسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أن يدخل الجنة بغير حساب ولولا شفاعته لحوسبوا سادسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه تخفيف وليس خروج وهذه شفاعته في عمه أبي طالب سابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة ثامنا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من امته ممن دخل النار أن يخرج منها وقد دلت النصوص الصحيحه على جميع هذه الأنواع ومن هذه الأنواع ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يشترك معه فيه غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعه في أهل الكبار والشفاعة تقبل عند الله بحسب حال الشافع وحال المشفوع له وكلما كان المؤمن أقرب إلى الله كان أجدر بقبول شفاعته وفي هذين الحديثين وغريبا من حديث الشفاعة من الفوائد فضل التوحيد وأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد ولذلك لا من تحقيق التوحيد والتوبة من الشرك والحذر من الشرك لأن الشرك مانع من الشفاعة كما جاء في الحديث فما هي نائلة إن شاء الله من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا وكذلك في الحديث من عظمة رب العالمين إثبات صفة الغضب لله فإنه قال في الحديث فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وهذا الغضب على الوجه الذي يليق بالله عز وجل ليس كغضب المخلوقين ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وقد قال الله تعالى وباء بغضب من الله وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وقال وباء بغضب من الله وفي الحديث أيضا سعت رحمة رب العالمين وهو أرحم الراحمين ولا يضيع من أعمال عباده شيئا وقد جاء في بعض الروايات ان الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجه من النار ف ف فاخرجه من النار الحديث مره اخرى انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال حبه خردل من ايمان فأخرجه من النار، فانطلق فأفعل. الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك في فضل صحبة الصالحين وإثبات الشفاعة المؤمنين. وقد جاء في سياق الحديث الثاني. حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله. في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار إلى نصف ساقي والى ركبتي الحديث رواه البخاري ومسلم في ناس من اهل التوحيد دخلوا النار بكبائر سيئات عملوها واحترقوا قدر ما اراد الله ان يحترقوا ثم ياذن الله المؤمنين فيشفعون فيهم فيخرجون فهؤلاء المؤمنون الصادقون لم يتركوا اخوانهم في العذاب بل ناشدوا ربهم ان يخرجهم وقوله معنا معنا هذا أثر الصحبة وان من صاحب المؤمنين وحب المؤمنين كان مع المؤمنين فإنه يستفيد يوم القيامه حتى لو دخل النار يستفيد أن لا يزداد عذابا لا يبقى فيها قال النووي رحمه الله وكانوا في مناشدتهم تلك أشد من مناشدة احدنا ربه في الدنيا في استيفاء حقه او استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه